بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أنكم تم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفواها إن وجدنا أبا أنا على أمتي وإن على آثارهم مقتدوا قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا بِمَا بما بِهِ به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن وإنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو لا أيكون الناس أمم توحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون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 وَإِنَّهُمْ لَا يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِأَسَلْ الْقَرِينِ وَلَيْتَ فَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإنا نذهب بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون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 ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأغرطناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 ولمّا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورفتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون